طيب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته عندنا اخونا احمد الفلسطيني وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته بيقول لنا انا فلسطيني هل يجوز لي نهب اليهود رغم انهم نهبوا البلاد وقتلوا العباد وعاثوا في بلادنا الفساد نسال الله عز وجل ان يجازيهم بما استحقوا ونسال الله سبحانه وتعالى يعني ان هو يخلص من بين براثن ايديهم المسجد الاقصى المبارك ونسال الله سبحانه وتعالى يعني انه يعني ينتقم منهم فانه فإنهم لا يعجزونا سبحانه وتعالى اخي بعد حمد الله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وعلى اله وصحبه ومن ولا اخونا أحمد نقول له اني طبعا هم اليهود لا شك مثلهم مثل النصارى اهل الكتاب والنبي عليه الصلاه والسلام نهانا عن ظلم اهل الكتاب نهانا عن ظلم اهل الكتاب هم يهود يعني بيحربونا فان كان بيننا وبينهم اتفاقات واتفاقيات ومهادنات ان احنا ما نعتديش عليهم وهم ما يعتديوش علينا يبقى في الوقت دوت نهبهم يبقى حرام لانه هو معاهد ولا يجوز ان احنا نخفر ذمه الايه المعاهد ذمي وما يجوز ان احنا ننهبه اول انما لو كان في حالة حرب يبقى يجوز نهبه وسلبه فانت تقيس على هذا الامر ان كان في مهادنه بينكم وبينه وبينكم بين هذا العدو يبقى لا يجوز ان انت يعني تخرق هذه المعاهده تمام إنما لو كانت ليس بينك وبينه معاهدات بل في حرب قائمة بينك وبينه وبينه يبقى لا باس إن تنهبه وان انت تقتله اذا وجدته وان انت آآ يعني تسلب ماله وتسلب كل ما يملك لو استطعت الى ذلك سبيلا باي سبيل ممكن انت تخسره ممكن انت تنهبه ممكن انت تقتله لا ان في حرب بينك وبينه تمام والله عالم يعني ان كان الاجابه بتاعتنا غير سليلة فتستطيع ان تسل فيها غيره اخونا ابو عمر وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يقول كان يوجد عندي سؤال ثم السؤال الأول فهو قبل وفاه جدي رحمه الله بساعات قليله شاهد قط اسود في البيت وهو على السرير بالرغم أن كل من حوله اكدوا أنه كان لا يوجد قط أسود وايضا حدث لزوج ابنتي رحمه الله نفس الموضوع أنه شاهد قط اسود قبل وفاته باسبوع وايضا لم يره احد غيره ممكن كانوا حوله فهل او ممن كان حوله ممن كانوا حوله فهل القطه الاسود له علاقه بالموت هو القطه الاسود ملوش علاقه بالموت بس احيانا الشيطان بيتمثل في شكل القطه الاسود واحنا عارفين ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يستعيذ من الايه يعني فتنه الممات فتنة الممات ان ياتي الشيطان الإنسان بينازع الموت في سكرات الموت فيقول يعني يتمسك بصورة امه وابيه فياتي في صوره امه اي بني اني انا امك وأنا يعني حملتك في بطني و ووضعتك وارضعتك وقمت على تربيتك تربيتك اي بني اني اطلعت على الأديان فوجدت أن أفضل الأديان الايه النصرانيه فموت على النصرانيه يا بني ف دعوة من الشيطان بان يتمثل بام المي بام ال... ال... الذي يعاني من سكرات الموت علشان يفتنوا عن دينه في ايه في اخر وقت في حياتي في, ال... في الرمق الاخير من حياتي عايز يفتنوا عن دين الاسلام يخليه يترك دين الإسلام ثم ما جتش منه يعني رجا فيتمثل له في صوره ابي فيقول اي بني انا ابوك وأنا ربيتك وانا صرفت عليك وانا اي بني فاني طلعت على اليهودية فوجدتها يعني أفضل الأديان فمتي يا بني على اليهوديه ولذلك الامام أحمد ابن حنبل عانى من هذا كان ابن عبد الله بجواره يلقنه الشهاده وكان يقول لا لا لا فلما فاق من سكرة الموت قال يا ابتي القنيك الشهاده فتقول لا لا, لا قال يا بني اتاني الشيطان في صوره امي وقال لي كذا فكنت أقول له لا لا لا واتاني في صوره ابي فكان يعني يفتني في ديني فكنت اقول له لا لا لا, لا فقد يكون هذا القط هو الشيطان فقد يكون شيطانا وقد كنت تهيؤات يا ما حد يدي هذا الأمر وقد يكون هذا شيطان البيت اللي هو قاعد فيه ده شيطان البيت حاضر الموت طالما حتى يعني هو شافه ولم يوسوس له بشيء ولم يفتنه بشيء فقد يكون من سكان البيت شيطان موجود في البيت من سكان البيت فلا بأس في ذلك فإنما ليس له علاقه بالموت والله اعلم السؤال الثاني ما يعفونا بيسال ابو عمر بيقول ما هي شروط العده للارمله وجزاك الله خيرا يعني شروط العده هل يقصد بها يعني كيف تكون العده مثلا يبقى ايه نيجي شاء الله نقول بعد الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه واتبعه ده وبعد العده ان للزوجه التي يموت عنها زوجها إن هي تعتد مده ثلاثه اشهر و10 يعني فيما يقرب ثلاثه اشهر ما يقرب مثلا 90 يوم وعليهم 10 يبقى اربعه اشهر اربعه و10 ايه 14 و10 اربعه اشهر و10 العده بتاعتها تمقص العده بتاعتها في بيتها لا تخرج الا لضروره ملحه ان هي مريضه يعني الزوجه تمقص في بيتها لا تخرج الا لضروره و الزوجه طبعا العده هذه تمكث فيها و هذه يعني الايات موجوده في سوره في سوره موجوده في سوره البقره و... والذين يتوفون منكم وذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعه اشهر و10 اربع شهور و10 بلغن اجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير الايه 234 في سوره البقره الزوجه يعني مش لازم بقى التانيه تلبس ملابس السوداء وكده دي من العدات هذه من العادات وليست من الشرع إنما تلبس لباس ليس فيه زينه ولا يعني تضع مثلا ما احنا اللي احنا بنسميه مكياج وان هي تظل مكثفه في البيت هذه المده لا تخرج من البيت الا الا لضروره الضروره ايه هي بانها تتعالج عند الدكتوره تخرج تقابل الدكتورة المعالجه إنها تخرج لشراء الحاجات بتاعتها الضرورية اللي هي يعني لا تستطيع الاستغناء عنها إذا كان إذا, اذا لم يكن هناك من يقوم يعني بشراء هذه الامور بدلاً, بدلا منها يعني مفيش حد يقوم بهذا العمل غيرها فهي ممكن تمشي تتسول لنفسها واذا كانت العمل اللي هي شغاله فيه لو هي غابت عنه مده معينه قد يقع عليها ضرر وان كانت موظفه ولا حاجه يبقى يجوز ان هي تخرج للعمل وترجع على طول وهي ممكن وهي ماشيه في السكه تشتري حاجياتها الضروريه انما خلاف ذلك لا يجوز ان هي تخرج انما واحده غير عامله وعايزه تروح تقضي العده في بيت ابنها او في بيت اخوها نقول لها لا تنكوسي في بيتك مدة العده بتاعتك 14 شهره و10 ايام بدون يعني الامور اللي احنا ذكرناها لا زين ولا تبرج ولا حاجات من من الامور اللي هي يعني يظهر فيها الوفاء للزوج يعني كان الشرع جعل هذه العدة براءة للرحم وجعل هذه العدة وفاء للزوج والعشرة اللي كانت ايه بعد ما تقضي الاجل خلاص هي بقى ما فيش بيوناح عليها انها تفعل وانها تخرج وانها تلبس بعد ذلك ما ما شاءت والله أخونا سامي وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اخونا سامي ربنا يصلح لك الامور ويحملك الحج ويجوزك يا سامي يا رب اللهم امين بيقول لنا بعض الأشخاص عندما يدخل المسجد متاخرا يقوم بعمل صف جديد بعد اكتمال الصف الذي يسبقه واقف اقصى اليمين مثلا ويدخل شخص آخر ويقف في المنتصف خلف الإمام مباشره فهل الاولى الوقوف مع أي منهم خصوصا إذا كان المخطئ وقف بجواره اكثر من شخص لو هو وقف في الجنب اليمين وقف جنبه اكثر من اخ من من شخص انا هقف جنبه وخلاص عشان ما اعملش فتنه عشان ما اعملش فتنه انما لو هو واقف في جنب المسجد انا ممكن اخده من ايده واوصل بيه لغايه نص الايه المسجد يبقى نبقوا خلف الايه الامام واشاور له كده هو يجي يقف جنبي في وسط الايه المسجد طيب لو انا مش عايز يبقى المنظر كده يعني واخلي التالت اللي داخل بقى يبقى محتار اقف بين اللي في الوسط ولا اقف على اللي في الطرف يبقى انا هروح اقف معاه الطرف وخلاص والله المستعان لين هو أكيد بيبقى داخل في الصاله مثلا أبليك فلو دخل قبليك روح انت اقف بقى جنبه والامر الى الله عشان ما نعملش فتنه في المسجد إنما لو لسه هو ما دخلش في الصلاة يبقى أنت تسحبه من ايده وتقف بيه في خلف الإمام في وسط الصف اللي هو الصف الجديد انما لو انت داخل وهو واقف في الجنب بس امامك فوريا في الصف الاولاني ممكن تقف فيها لا اقف فيها وسيبه هو خليه واقف لوحده الأمور دي امور بسيطة بس يعني جهلها ممكن يسبب مشاكل في المساجد آآ آآ لان الناس مش وبعد واحد بقى يعني تبص تلاقيه هو عايز خالف وخلاص تقول له الصف اللي بيبدا من الوسط يقول لك لا انا هقف من اليمين الصف اللي بيبدا من اليمين عندنا كده في المسجد في بعض الناس تحب تقف جنب اليمين انا ما بدخل صلاه بروح واقف جنبهم خلاص ما بدل ما انا ابقى واقف في النص وهو واقف في الطرف خلاص اروح واقف جنبه وخلاص اقف جنبه خلاص لا وليس معنى ذلك ان هو صح هو مش صح لا انما الصف بيبدا من خلف الامام وبعدين نكمل الصف من اليمين لغايه ما ايه ما ما ينتهي اليمين ثم نبدا نكمل الصف من الايه من الشمال والله تعالى اخواننا اللي عنده سؤال يبعثه ولا شايف اسئله في العقيده ولا شايف أسئلة في ايه الموضوع ده طيب أختنا مسلمة اهلا وسهلا طيب أختنا بتقول ايه واللي فعل حاجه من هذه الأشياء زي خوف من حسد الأشخاص مما يضطرني إلى الكذب خشيه ان يعني ابلغهم شيء من أحوالي خشيه أن يصيبني حسدهم فكيف اكفرها طبعا هي الإنسان يعني يتوب الى الله عز وجل ويصحح عقيدته الأول الاول حاجه التوبه إلى الله عز وجل لا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوح تمام يبقى التوبه النصوح عدم سن يعزم فيها على عدم الرجوع الى هذا الأمر مره اخرى يبقى دي توبه نصوحه ان شاء الله صلى الله عز وجل ان يتقبل منا ومنكم توبتنا الامر الثاني اني بعد التوبه لا ارجع الى هذا الامر يبقى التوبه النصوحه والامر الثاني ان انا ممكن بقى يعني اعرض النبي عليه الصلاه والسلام يقول لكم في المعاريد مندوحه عن الكذب لكن في المعارض مندوحه عن الكذب يعني ما تقولش الحقيقه بس ايه تعرض يعني مش هيبقى كذب يعني مثلا زي مثلا ايه انا مثلا كلت امبارح بس انا روحت عند صديق بس انا مش عايز اكل عنده تمام بس انا لسه ما فهو يقول لي ايه اتغدى معايا اقول له لا والله انا اكلت ما هو مجمع كمان ما حلفش والله يقول له يقول له لا ما حقيقي انا اكلت تعالى بس تتغدى ما اقول له انا اكلت انا اقصد يبقى ده اسمه تعريض اسمه ايه اسمه تعريض وان كان الاستغراق في المعارض بي بيوقع الانسان في الكذب انما يعني مرة الواحد بيخرج منها وخلاص وبعدين احنا نخاف من الحسد ليه اذا كنا احنا بنرقي نفسنا انت خايف انك انت تقول الحقيقه قدام واحد فيصيبك بالحسد ارقي نفسك اين انت من قراءة من, من من قراءه الاخلاص سوره الاخلاص والمعوذتين اين انت من تعيذ نفسك بكلمات الله التامه من كل شيطان وهمه من كل عين لامه أين انت من, من, من بسم الله ارقي ارقي نفسك او اطرقي نفسك كما رقى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه تقرا الفاتحه في تقرأ الفاتحة في نفسك سبع مرات وتمسح بيها جسمك تقرا آية الكرسي وسوره الاخلاص والمعوذتين وتمسح بيها جسمك يبقى انت حصنت نفسك من الايه من الحسد النص والمعوذتين تحصن نفسك من الحسد وتتكلم ومفيش و... مفيش مشكله ما تخافش من اللي, اللي قدامك والله اعلم يعني فالكفاره بتاعه الامر دوت أن الإنسان يتوب الى الله عز وجل ولا يعود و عليه بالمعارض بقى عليه طيب آه راديو آه صوت الإيمان اهلا وسهلا به وبالقائمين عليه شيخنا الكريم تم تجميع اسئله اسئله زوار صفحتنا الرسميه على الفيسبوك على الرابط التالي ارجو الاطلاع عليها ان كان لديكم انا والله ما فيش عندي مشكلة احنا, احنا ممكن ان شاء الله احنا طيب انتقل بس ل اسالوا وهجاوبكوا في اي حاجه طيب يا سيدي واشراصه جدا ان شاء الله اي حد عنده سؤال في أي حاجه اا نيجاوب عليها ان شاء الله نزودها يا ريت الاسئله تكون واضحه والسؤال باللغه العربيه هل يجوز أن يكون الولي الولي للبنت زوج امها وهو يصرف عليهم في حين ان ابوها عيش ولكن منفصل عنهم من زمان ولا يصرف عليهم ولكن مشكله ان أم البنت رفضت تماما أن ينوب الاب او يكون الأب هو الولي وحلفت وسألت في الاذر قالوا يجوز وتم الزواج على ذلك والان يوجد اولاد كمان والان انا بروح لوالدها عادي جدا ومفيش معاه اي مشكله معاه طيب طيب في ايه مفيش حاجه خلاص ادام انت سالت الازهر مش هنعدل بقى على الازهر ده الازهر دوت يعني المعلم الاول ليه لا باس خلاص تمام ماشي مفيش مشكله خاصه ان ولكن هو الاول لا صراحه كان الاب هو اللي يكون الولي حتى والله حتى لو بالتليفون يعني وإلا ما يحضر او لو بالتليفون لو كانت يعني يتكلم الوالد في التليفون للمأذون يقول انا الوالد وأنا وليها وخلاص الامر كان ينتهي بدون حضوره إنما ماشي زي بعضه الامر جائز ان شاء الله ما فيهوش شيء والله اعلم يقول اسماعيل الشفعي الازهري يقول الدعوه السلفيه ستدعم من رئيس الجمهوريه على بركة الله أمر السيد أشهد لا اني احبك في الله واسالك الدعاء لي والاهلي بالهدى والتقى والعفاف والغنى والجنه وانا ادعو لك أيضا ثبت الله عليك على على الحق قطا اللهم امين وانت كذلك وانا والله نحبكم في الله فاحبكم الذي احبفتون فيه طيب اخو اختنا رشا هشيم او هاشم تقول ما حكم الكدرة المختلطه بالقصة البيضاء بعد انقطاع دم الحيض الكدره يعني تقول ام المؤمنين عائشه كنا نعدوها من من الحيض ادام اللي هي لما, لما كنا النساء يبعثنا لها بالصندوق وفيه الايه يعني الـ الخرقه او فيه القطنه فكانت يعني تقول لا تتعجلنا حتى تريني قصه بيضاء قصه البيضاء بان المراه تضع القطنه فتخرج القطنه بيضاء ما فيهاش حاجه انما لما لا ما خرجت فيها كذرة هذه الكدره تعتبر من الحيض الله اعلم تمام يبقى هنا الـ الـ الـ الـ الـ الـ الكلام هكذا السؤال هكذا حكم القدره المختلطه بالقصه البيضاء او يبقى بالقصة البيضاء يبقى بعد انقطاع دم الحيط بتعتبر من الايه من الحد. تدخل القطنه على ذاك في المحل تخرج بيضاء يبقى دي خلاص كده انقطعت الحايده طيب والله اعلم اخونا محمد السيد المغاوري ما حكم مسابقات القنوات الإسلامية التي تعرض السؤال او تعرض السؤال وتكون الاجابه عن طريق الرسائل أو الاتصال ومعروف ان الاتصال والرسائل تكون مكلفه اه والله هنا, هنا هنا الكلام يعني هنا الكلام لاني يعني الفارق بين بين المسابقات طب في مسابقات أخرى ها وبتبقى برضو القصد منها كثره الاتصال وكثره الرسائل لل اللي, اللي, اللي بيبعتوها الرسائل بتاعه الموبايل وهذه عوائد التعود على الـ على انما المسابقه يا إن هي تكون يعني جعل جعل شيء جعله صاحبه لمن يجاب على السؤال يعني مثلا سؤال مطروح من كده على الايه على بعض القنوات الإسلامية من الذي بنى الكعب مثلا محمد عليه الصلاه والسلام ولا موسى عليه السلام ولا ابراهيم وابن وابنه وابنه اسماعيل فيجي واحد يقول لنا انا والله جعلت عمره للي يجاوب صح يبقى هتوصل لنا الاسئله كلها الاسئله كلها توصل لنا هنختار من الايه من الاسئله ديت الصح هنعمل عليها قرعه فالثلاثه الأولين مثلا هنطلعهم ده جعل ده جعل ما فيش حاجه انما في ايه بقى الاتصالات اللي احنا بنتصلها دي والرسائل اللي احنا بنبعتها دي طب ما ال ال دي القناه بتستفيد منها يبقى هنا في عائد على الايه في عائد على الايه لو كانت القناه الذي جعل الجعل ده اللي قال العمره دي من عندي الثلاث عمرات دول من عندي للي هيفوز الاول اللي هيفوز ده ما لهوش دعوه بالقناه والقناه العائد اللي بيعود عليه المكسب اللي تكسبه من الرسائل ومن الاتصالات يبقى ده امر ملناش دعوه بيه ده, ده ده حق القناه ملناش دعوه بيه يبقى ايه بتاع الراديو ده يبقى ان شاء الله ده امر ما فيهوش والله اعلم انما لو كانت القناه هي اللي عامله المسابقه دي وعملها بقصد التربح من الاتصالات وبقصد التربح من الرسائل فهذا امر حرام يبقى كده ما هوش مش مضبوط والله اعلم يبقى واضح كده السؤال لو واحد من بره عمل اللي عامل العمره دي او العمرات دي للثلاثه الاولانيين مثلا او للفائز الاول وهو بعيد عن القناه إنما القناه هي تتولى ان هي تنشر البتاع او تذيع السؤال على ان العائد يعود ليها هي ما يقعدش اللي لل... لل... هو عامل الجوع خلاص ما فيش مشكله انما لو ان السؤال ده من القناه والقناه هي اللي بيعود عليها ال... العائد بتاع الرسائل والمصالحات يبقى ده فيه كلام زي ما قال اهل العلم والله اعلم بين الخوف والرجاء هل كفر العلماء بشار الاسد وما الدليل على ذلك وجزاكم الله خيرا والله هو يعني هل انت تقصد مثلا كفروا على انه هو من العلويين ولا كفروا على انه هو بيقتل المسلمين وعامل فيهم مسبحة ومقتله يعني انت تقصد ايه بالظبط يعني انا مش عارف هل لو العلويين هل العلويين اهم مثلهم مثل الشيعة او ان كانوا هم فرع من فروع الشيعة فدول خارجين عن ملة الاسلام والله تعالى اعلم يعني كتير من اهل العلم خرجوهم من مله الاسلام وانهم غير مسلمين ده لهم اشد على الاسلام من اليهود والنصارى تمام كان قصدك ان هو كفر بقتله المسلمين واهل السنه ولا فبرضه ايضا كفروا الايه العلماء في هذا الايه في هذا والله اعلم ما حكم جمع الصلوات الفائته التي نام عنها الإنسان غير متعمد وتاجلها حتى ذهب للايه للعمره وقضاها في الحرم لا, لا. مين قال لي تتضمن لي عمرك ان انت هتروح العمره ولا او هتوصل هناك بالسلامه لا. لا ما تطربش ابدا فرض ناقص عليك قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاه او نسيها فليصلها اذا ذكرها ليس لها كفاره الا ذلك لان لو قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط تمام ورفع القلم عن ثلاث منهم النايم حتى يستيقظ انت نايم وفاتك اول ما تقوم تقضي الصلاه عليك وماذا ماكش الترتيب لان انت كنت وهذا كلام اهل العلم انما تسيب لي الفوائد وتقول لي لما اروح اعمل عمره ابقى اقضيها هناك مين قال كده مين قال كده لا عمل كده ولا الصحابه عملوا كده وبعدين افرض مت انت قبل الـ قبل ال مت قبل ما تروح ما تروح فماذا يكون الجواب حينما يسالك الله عز وجل لما لم تقض الفوائد هتقول له يا رب انت اعلم ان انا كنت ناوي اسيبها لما اروح العمره لا يا اخي اضمن لي اقول لك اتركها للعمره برده سؤال من الاخ ده وحلق عاليا مش عارف يعني اسمه المستعار بقى هو عامله كده وحلق عاليا و و و وطير في العالي كده طيب بيقول ايه اخونا احلق عاليا ما حكم لو الرجل جعل له مصلى في بيته معزول عن الضوضاء يطيبه ويجلس فيه يذكر الله فيه ويقرا القرآن فيه ويؤدي النوافل فيه وقيام الليل فيه ويناجي الله و... ده ده هذا كان فعل الصالحين بس الفريضة في المسجد خير صلاه المرء في بيته عدا الفريض الا المكتوبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم احسن صلاه يصليها في المسجد في البيت الايه النوافل احسن صلاه هي الصلاه تصلى في البيت إلا المكتوبه المكتوبه اللي هي كتبها الله عز وجل عليك في اليوم والليل ظهر عصر مغرب عشاء فجر دول تصليهم فين تصليهم في المسجد مكانهم المسجد انما الصالحين كانوا بيعملوا كده بيناقوا مكان في البيت ناحيه القبله معزول عن اهل البيت شويه بكانوا بيحطوا فيه مصليه وبيجملوه ويجلسوا في يذكرون فيه الله عز وجل يقرؤوا فيه القران كانوا باده وفي نوع في كانوا يصلوا في الليل يناجوا فيه المولى سبحانه وتعالى ده ده فعل الصالحين والله اعلم انما تعمله لي تعمل لي مصلى في البيت وتصلي لي فيها الاوقات المكتوبه نقول لا ما ينفعش ما ينفعش لا صلاه لجوار المسجد الا في المسجد لا صلاه لجوار المسجد الا في المسجد شوف اخونا الدكتور سعيد بنجاوب بس على الاسئله بتاعه الشباب على الفيس فنس الله عز وجل يعني ان يجنبنا الخطا يعني ويكرمنا بالصواب يا رب اللهم امين اخونا برده يحلق عاليا ما شاء الله يعني ما شاء الله يقول هل هناك وعيد لمن اعتاد الذهاب يوم الجمعه من اربع سنوات فقط للصلاه ولا يحضر الخطبه يعني يدخل بعد نزول الامام عن المنبر ليقيم انا اعتقد ان هو ان هو لو كان متعمدا لذلك فيعني نخشى عليه والله ان يكون هذا الأمر يعني قوم بيضيع صلواته وبيضيع يعني ان الخطبه جزء من, من الصل من الصلاه وان كان صاحب العذر لما بيصلي الركعتين او بيحضر رقعه من من فقد ادرك الجمعه انما يتعمد انه يترك الخطبه يعني هذا امر يعني نخش عليه فيه نخشى ان يكون بتعمد هذا يبطل عمله نعم لان التعمد في العبادة يبطلها تعمد في العباده يبطلها خاصه وهو لما يبقى عارف الحكم عارف الحكم ان الخطبه سماعها واجب يبقى وان هي ركن من اركان الجمعه اخونا برده بيقول ما حكم لو اشتريت من رجل بضاعه اعرف انها حصل عليها عن طريق حرام يا اخي تاس يا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاسم والعدوان هل حشره الارضه أو الارضه او الارضه العنيده التي تأتي في البيت وتأكل الكتب والدواليب والفرش وترفض الخروج هي من اثار عين حاسد لا ما اعتقد هذا هذا أمر طبيعي وبعدين سبحان الله لو انها من عين حاسد اخيرت نفسك وارقل البيت سبحان الله اقرا القران كتير في البيت وخاصه الاخلاص والمعوذتين واقراها بنيه ان لو في حسد البيت ربنا يزيحه وان شاء الله لو هي فعلا متعلقه بالحسد اتذذب اذيب الله عز وجل. لو صلى رجل وجاءه سفيه يؤذيه ويحول بينه بين الخشوع والتركيز بشكل متعمد أو متعمد متكرر كالتصفيق امامه اخراج الرائحه الكريهه بقربه والنظر في وجهه والسفيه لا يستجيب للمنع ولا ينفع معه التخويف هل ياخذ منه تعويضا ماليا وكم قدر الطه <تصفيق> السلع يعني ياخد بنضاويد ازاي؟ عارف عليه قضيه يعني مش عارف يعني لا, لا طبعا هو يعني هو يمنعه عن الامر دوت ويستعين بمن يمنعه عن الامر دوت او أي, اي حد يستعين به من قرابهه وقرايبه يعني اقربائه ان هم يمنعوه عن الامر ده انما يجيش وهم وانت بتصلي و ويفتنك وانت بتصلي انما ما تاخدش منه فلوس يعني تاخد منه تعويض ايه تقول له يعني انت لو عملت كده معايا بعديها تاخد منك 10 جنيه عشان ما يجيش ما يعني اعتقد الامر هذا لا يجوز يعني والله اعلم هل هناك وعيد لمن ينام داخل استديو الغناء اخر يغني بينام داخل داخل استديو الغناء يعني يشغل عند راس الموسيقى والغناء حتى ينام ويستريح حرام يا اخي يعني هذا أمر امر حرام ينام على معصيه ينام على معصيه ويقوم على معصيه بدل ما ينام على القران ويقوم على القران انام على معصيه واقوم على معصيه اكيد حرام اكيد حرام فاي رجعنا ثاني لان دخلت بالباسورد بتاعي على الصفحه بتاعتي طيب اخونا برده بيقول راس مالي في سياره تستخدم مش عارف في نشوه دي في الايه في الايجار أريد أن أعرف كيف اخرج عنها ذكات المال مع العلم أن قيمه ساره غالبا ما تقل في أخذ عام ارجو الاهتمام يعني هو عنده سياره بيشغلها بيأجرها بيأجرها للناس في الايجار طيب انت بتشغلها في الايجار يعني لو اللي بيجي انت بتصرفه يعني اللي بيجي للمصروف بتصرف مفيش حاجه بتتشال يبقى مفيش مشكله ما عليكش حاجه انما عليك صدقه بس يعني صدقه كده بما تطيب به النفس تخرج عليها صدقه بما تطيب به النفس انما لو انت بتاخد الفلوس دي اللي بتيجي منها وبيتحوشها فبتكمل تكتمل النصاب وبيحول عليها الحول بالشهر العربي يبقى هطلع عليها مرة عليها الحول السنه يبقى هطلع عليها الايه الذكيه بتاعتها انما هي في الغالب هيكون الامر ان انت اللي, بتست... اللي بتاخده من السيارة بتصرفه واذا كنت بتمسك حاجه بسيطه لما السيارة بيكون فيها عطل بتصرفه فيها وهكذا يبقى عليها صدقه بس صدقه بس انت ايه لما تاجرها تبقى ايه يعني تطلع جزء كده من الايه من الاجر به نفسك تطلعه ايه على الفقراء وعلى الايه وعلى المساكين تمام واذا كان الأمر خلاف ذلك ابعت لي السؤال مظبوط في الايميل بتاعي على صفحة التواصل في عندما يتوفى شخص هل تلقينه من السنة هل تلقينه من السنه ام بدعه اخونا باسل طيب متوفى شخص هل تلقينه يعني هو يتوفى ايه يعني وهو يحتضر وهو يحتضر تلقينه سنه ان ما تقولوش بس ما تقولوش لا اله الا الله انما تقول ايه تيجي وانت جنبه وتقول لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله حتى إذا ماذا مات عليها فيكون فيكون تكون اخر ما نطق به اذ قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني من كان آخر كلامه لا اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه إنما تقولوش قول عشان ما يذكرش منك ويقول لك طب مش قايل ويموت على كده يبقى يعني ضريته كده ما نفعتوش انما انت لو تقصد ان هو مات خلاص وانت بقى بتلقنه بتلاقينه ايه بتقول له اعلم يا عبد الله الكلام بتاع زمان البدع ده اعلم يا عبد الله انه فكانوا في يجوا على القبر كده ويجيبوا واحد شيخ من المشاخ اللي هم المحسوبين على المشايخ يعني ويقعد كده على القبر كده يقرفص كده ويقول ايه اعلم يا عبد الله أنه سوف ياتيك ملكان يسالانك من ربك و دينك ومن الرجل الذي بعث فيكم فإذا جاءوك فسالوك أو او اذا جاءك فسألاك فيقول ربي الله وديني الإسلام والرجل الذي بعث فيه هو رسولي محمد صلى الله عليه وسلم ده كلام كله بدعه اذا كنت تقصد ده يبقى طيب يعني يعني لا, لا السؤال من صلى النبي عليه من صلى الفجر في جماعه في جماعه يعني في المسجد جماعه المسجد جماعه الأم فهو في ذمه الله ما اعتقد ان اللي بيصلي لوحده في هو في يعني الجماعه هو داخل في ايه نطاق الحديث والله اعلم ما لم, ما لم يكن هو صاحب مرض بقى يعني صاحب مرض منعه من أن يصلي الفجر جماعه في المسجد مرض أو, أو ان هو راحت عليه نومه وليس في نوم تفريط يبقى ان شاء الله يكون ضمن الحديث إنما هو متخلف متعمد وتخلفه يعني بسببه وهو هو تسبب في تخلف نفسه يعني صلاه الجماعه في المسجد يبقى يبقى مش هيكون في, في طائلة في طيله في طيله الحديث اللي في ذمه الله هو الذي يصلي في المسجد في جماعه طيب. والله حديث لا تغضبوا في كسر الأنية فان لها اجالا كاجال الانفس هذا حديث صحيح انا لم أقف عليه والله ولكن دعوني ان انا ابحث لكم عنه وفي يعني اخونا اختنا حنين اختنا حنين دي اللي بعت السؤال على صوت راديو الايمان, راديو صوت الإيمان أنا صوت هدلك على, على, على موقع موقع بحث موقع بحث جميل جدا تستطيع ان انت اي سؤال انت والاخوه المستمعين والمستمعات انه يدخل على هذا المحرك البحث يضع السؤال بتاعه الحديث أو جزء من الحديث البحث بالكلمه او بالكلمتين او بالجمله او بالحديث بحاله اسمه الدرر الثنيه الدرر ايه الثنيه ممكن تكتبيها على جوجل كده بالايه باللغة العربية موقع بحث الدرر الثنيه هتلاقيه موقع جميل جدا وقائم عليه علماء كبار ويعني الاخوه اللي بيكتبوا الكتب بيصححوا الكتب منه تصحيح احاديث في الكتب منه فلما تدخلي عليه ان شاء الله وتستفيدي منه لا تنسينا في صالح الايه في صالح دعاك ان شاء الله تدعي لنا دعوه كده سؤال هل المطر حقا يشفي من الحسد والعين والمشي تحته المشي تحته له علاقه بكده أنا لم أقف على ذلك والله اعلم يعني هذا كلام لم اقف فيه على على دليل الله اعلم اختنا ليلى يعني ليلى بتسال السؤال ده طيب اخونا مينا طارق بيسال السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته بتقول اختنا اختنا منى منى طارق اسف معلش اختنا منى طارق بتسال السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته بتقول انا كنت عايزه اعرف حكم سماع الاغاني كنوع من التسلية أو انها بتساعد على المذاكرة مع اني برضه بسمع قران والحمد لم مداومه على الصلوات وقراءه القرآن الكريم وازاي ابعد عن الاغاني طبعا احنا يمكن لعلينا واحنا بنتحدث يعني مرينا بالامر ده قلنا الله عز وجل يقول ومن الناس ما يشتري له الحديث بغير علم ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله الايه في سوره لقمان كان سيدنا عبد الله ابن مسعود يقول والله هو الغناء هو الغناء هو الغناء مم. الامام احمد كان يقول الغناء يعني من الخنا من الخنا يعني يعلم الإنسان الخنوسة والعياذ بالله يعني يجعل الانسان يتخلى عن رجولته نسال الله عز وجل العفو والعافيه وكان يقول اهل العلم أن, ان الغناء ينبت النفاق في القلب النفاق القلب ينبت النفاق في القلب الانسان سمعه كثير للغنى يجعله ينافق والعياذ بالله والغنى هو بريد من من من يعني البريد الشيطان بريد من بريد الشيطان بريد من بريد الشيطان لاني اا يعني بيفتح ابواب شر كثيره جدا يعني يخلي الإنسان عنده استعداد ل ل لغزل النساء وعنده استعداد لانه هو يقع في في الزنا والعياذ بالله والامور دي يعني بيقرب مسافه الزنا والعياذ بالله ان الله العفو والعافيه ااا آآ آآ ايضا ما شاء اخونا احلق عليا او اختنا بقى مش عارف يعني انا نحسب الاسئله دي كلها من عندك جزاك الله خيرا يعني ربنا يكرمك وعلى كل حال هي اسئله طيبه ان شاء الله يعني ربنا يبارك فيكم ومأجور ان شاء الله ومأجور الاخت يعني كل من سال فهو مأجور انما احنا ما زلنا بنتحدث عن امر امر الغنى ينبت النفاق في القلب وان الغنى بيعلم الخنا والعياذ بالله وكده يخلي الانسان يعني آه يعني آه يتخلى عن رجولته آه الغناء آه يعني مسامير الشيطان وحديث النبي عليه الصلاه والسلام آه آه فيما معناه يعني سياتي زمان يعني الناس فيه تستحل الايه المعازف تستحل الايه المعازف يعني هذا من من من علامات الايه من علامات الساعه الصغرى استحلال المعازف والله عز وجل وهبنا نعمه السمع من اجل نسمع بها ما يرضيه عنا فاذا اذا كان الغناء لا يرضي المولى سبحانه وتعالى فالله عز وجل الذي وهب قادر على أن يسلب الله عز وجل الذي وهب قادر على أن يسلب خاصه وإذا الإنسان استعمل نعمه الله عز وجل في معصيته يعني السمع نعمه السمع هي مقدمة في كثير من الآيات على نعمه البصر لان سئل حكيم يعني تحب أن تكون اصمن أم اعمى قال لا أحب يعني ان اكون أعمى أفضل من ان اكون اصم لان الاعمى لا ينقطع عن الدنيا الاعمى ينقطع بصره فقط عن الدنيا يبقى بحسس بكل اللي حواليه انما الاصم هذا يبقى شايف الناس كلها بس مش حاسس بحاجه حواليه يبقى العربه هتصدمه والقطار هيدوسه ومع ذلك هو مش مش حاسس بحاجه شايف الناس كلها بواه بتتهتز بس مش عارفهم بيقولوا ايه فنعمه السمع نعمه عظيمه جدا عشان كده ربنا قدمها في كثير من الايه من الايات ان السمع والبصر والفؤاد كل ذلك كان عنه مسؤول ربنا عز وجل هيسالك عن سمعك وعن عن بصرك وعن فؤادك هيسالك استعملتهم في مرضات الله وفي مغضبه الله يعني والله هو اعلم سبحانه وتعالى فإياك أن تستخدم نعمه الله فيما يغضب الله عز وجل فالذي وهبك إياها قادر على أن يسلبك اياها فخاف على نفسك او خافي على نفسك يا اختي تمام فيبقى نحاول بقدر الامكان ان احنا آآ نترك آآ آآ يعني سماع الاغاني نستعيد عنها في بعض الوقت ولا أقول كل, ولا أقول كل الوقت بعض الوقت لان الاستغراق في اللي انا هقول فيه ده برضه بسماع الغناء الإسلامي الغناء الإسلامي في بعض الاغاني الإسلامية اللي هو مش يسموه بقى غناء بيسموه انشاد اسلامي ولكن لا تستغرقين في في الانشاد الاسلامي برضه نسمعه في اوقات معينة ما يبقاش طول اليوم وكل شويه حاطط الهيدفون في ودني واسمعه والسماعه في ودني او مشغل الانشاد في في البتاع ده في اللابتوب او في الكمبيوتر وقاعد بقى اسمع طول النهار لا لا انما اسمع في بعض الاوقات يعني حينما أحب أن أنا يعني ارفع عن نفسي شويه ممكن اسمع انشوده كده يبقى فيها من الايه من الكلام الجميل اللي الطيب يعني حاجة ما توضفش ربنا وكان بعض العلماء يعني ايضا بيقولوا وانا سماع كمان الايه الانشاد خاصه الانسان إن قد يستغرق فيه فيكون برده ايه من جنس الله وتستعيدي عن مزمار الشيطان ب يعني بقرآن الرحمن استعيذي عن سماع الايه مسمار الشيطان ب قران الرحمن أنا احدثك وأنا أقول كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبين والله كنا يعني من اهل هذه المعصيه و... ولكن الله عز وجل تاب علينا فنسال الله جل في علاه ان يتوب على كل من ابتلي بسماع الغناء كما تاب علينا إنه ولي ذلك والقادر عليه والمداومه على الصلوات والمداومه على سماع القرآن والتلذذ بسماع القرآن والله سيغنيك المولى عز وجل من فضله بسماع القرآن عن سماع مزمار الشيطان يعني في هذا القادر كفايه اسال الله تعالى لي ولكم توفيق السداد والرشاد والهداية جعلني الله واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه سبحانك اللهم وبحمدك وانشهد الا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته